قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون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 ألا وهي قوله عز وجل ولا يخافون لوم تلائم الجرأ في غير طيش لأن دفع ملام الناس أمر بالغ الصعوب ولذلك قال الله عز وجل ولا يخافون فإن الأمر إذا استقر عند الناس وصار عرفا عد على أهل الإصلاح جدا أن يدفعوا هذا العرب لا سيما إذا تكالبت عليهم الألسنة يطعنونهم في شرفهم وفي ذمتهم وفي دينهم وأكثر الناس يصدق حتى لو كان ظاهره المحبة وهذا في الحقيقة من المآسف مثلا. لو أنه قدر وأشيع عن أنني مرتد أو أنني لست طاهر الثي مشي بطار ويأتون في الجرائد بأوراق ومستندات فإن كثيراً من المعجبين بي الذين أنا ربيتهم وظلوا يسمعونني عشرين سنة. ولا يعلمون عني من وجههم صحيحا أنني كذلك. فإذا بعض هؤلاء يقول لبعض كنا نظنه رجلا شريفا، لماذا ينقلبون بسرعة هكذا هؤلاء هم العوام المتدثر بهم عريان، وكم من شيخ جليل الفاضل؟ وله في عرضه بغير بينه، فإذا رأى ذلك المصرح أنه إذا سلك الطريق الفلان لإصلاح أي خلل في المجتمع أنهم سينهشون، وأنهم سيتركونه خطاما فإنه حينئذ قد يتزعزع قلبه ويخشى أن يسلك هذا السبيل إذ لا راحم له فوصف الله عز وجل هؤلاء الطائفة من عبادك بأنهم لا يخافون وأضرب لكم مثلين لأبين لكم أن ملام المجتمع أمر في غاية الثقل وأنه لا يدفع إلا بالتوكل الكامل على الله وأن المرأة إذا كمل توكله دفع ملام الناس المثل الأول في زواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بزينا ماذا قال له ربه معاتبا وتخفي في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه المخاطب بهذا الذي اذني عقبه في الطارف والذي تلقى من صنوف العذاب والاضطهاد ما تعلمون وما خش الناس وكان يقاتل عن دين الله عز وجل وكم له من صولات وجولات وعرضت عليه الدنيا فاباها يقول الله عز وجل له ذلك معاذبا لما نظر إلى ما يقول الناس ماذا يقول الناس طلق امرأة ابنه وتزوجها يا له من عار يستنكف عنه المجتمع القرشي أيفعله سيدهم وأكملهم وأفضلهم ماذا يقول الناس فتوقف النبي صلى الله عليه وسلم وأشفق على نفسه من الملام لهذا الوضع المستقر فعاتبه ربه بما سمعته مثل الآخر حديث كعب بن مالك الذي سرده في قصة تخلفه عن غزوة تبوك وأن كعبا ما كان قبل أيسر منه ولا أقوى في مثل هذه الغزو. قال: قد جمعت راحلتين وما جمعتهما في غزوة القت. فلما أظل النبي صلى الله عليه وسلم قادما من تبوك، أقبل المنافقون، يعتذرون، قبل منهم على نيدهم ووكل سرائرهم إلى الله، حتى جاءك. قال فلما رآني تبسم تبسماً مغضباً وقال ما خلفت فقلت له يا رسول الله والله لو كنت عند احد من اهل الدنيا لخرجت من سخطه بعذر لقد اتيت جدلا رجل اخرج شرمعي رجل متكلم وارص الحجد ولا يستطيع احد ان يهدم لي حج لكنني لو حدثتك حديث كذب ترضى به عني يوشك الله أن يسخطك عليه ولو حدثتك حديث صدق تجد به علي إني لأرجو فيه عقب الله والله ما كان لي من عذ. قال أما هذا فقد صدق قم حتى يقضي الله فيك خرج من الباب وجد رجالا من بني سلم ه ماذا قلت له وماذا قال لك قال قلت له كذا وكذا وقال لي كذا وكذا قالوا قال فلامون وقالوا لقد أخطأ والله ما نعلمك أثناء ذنبك وقد كانك في ذنبا استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك قال فلا زال يؤنبونني حتى هممت أن أرجع فأكذب نفس تأثير الملام على مثل كعب ابن مالك في وثن مسألة في غاية المشغل فواصف الله عز وجل هذا الجنس الفاضل من عباده بأنهم لا يخافون لوم لائم. وطبعا هذا اللون من الجهاد من أعسر ما يكون وهو أصعب من جهاد السيف، اللي هو جهاد الحج والرد على المبطلين والزائغين من أهل الأهواء وغيرهم فضلا عما يبسه الكفار في الفضائحيات وفي الند وغيره من الشبهات على الإسلام لعجاه الناس يأتي العالم ليرد على هؤلاء وليستضيع الجهل فلو تكلم بلغة أهل العلم ما فهمه أكثر الجهل فيريد أن ينزل بلغة الخطاب قليلا تيسيرا للفهم فيظل ليله ساهرا ما هي الطريقة التي أسلكها حتى أوصل هذا الحق إلى الناس ولا أستخدم مصطلحات العلماء الشاق الا التي تحتاج تفسير. فقد يظل يوم واثنين وشهر وشهرين يبحث عن الوسيلة الملائمة وهذا جهد لم يكن يبذل لما كانت هناك خلافة وكانت بيه ترعى العلماء زلة العالم احد ثلاثة اشياء تهدم الدين في سنن الدارمي في المقدمة وهي مقدمة ممتعة رأيت من الجمعة إن شاء الله القادمة لي أن أقرأها عليكم وأبين ما فيها من المعاني في هذه المقدمة بسند صحيح عن زياد بن حودي قال قال لي عمر ابن الخطاب رضي الله عنه تدري ما الذي يهدم الإسلام؟ قلت لا يا أمير المؤمنين قال يهدم الإسلام ثلاثة زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين وأضيف وما قصد عمر رضي الله عنه أن يحصر الأمر في هذه الثلاث، إنما هذه من أظهرها وأخطرها اضيفه الى زلة العالم رخاواته وعدم صدعه بالحق رخاوة الرخاوة دي ليه؟ عشان المتنع كله فاتلت في المسألة دي يبقى ما الذي يوجبه الحق؟ أعرف كده صح؟ ولا أبقى كده زي عود الطريق؟ هذه الرخاوة مشكلة سيب الباب موارب يفشوه. حتى الفتوى المقيدة بالجواز. المقيدة بالشروط ينبغي على المفتي ان يكون حكيما. اي مفتي ينبغي ان يكون حكيما. وينظر المجتمع الذي يعيش فيه. هل يحترم الشروط التي قيد بها الجواز ولا حيرم الشروط في البحر ويأخذ الجواز لوحده. يعني. هل يجوز الاقتراض من البنك دي مصيلة سودة واي واحد يشك بشوكه يجري على البنك لا يشك بشوك ولا شاف الشك بعناه يروح البنك بطري يجين واحد يسأل هل يجوز الاقتراض من البنك انا بقى عارف المجتمع عارف الوضع بتاعه اقول لا ايه الحل؟ خذ من اموال الزكاة اموال الزكاة عيب، رجل كبار ومشترم اخد اموال الزكاة باشحك يعني اه خد من اموال الزكاة ومتاكنش حرام لا هو يروح البنك لانه يدخل البنك ناس مشترمين تريش كده وفتاعه يدخل البنك بضمان دين التحرير ويطلع ما للشنطة فلوس ان ياخد من اموال الزكاة عيب، يأتي بقى المفت الغافل الذي لا يراعي هذا الواقع يفتل الفتوى ذاته. يقول له نعم يجوز أن تقترض من البنوك بشرط أن تحل لك الميت ولا تجد أحدا يقرضك خلاص وقعت في ضروره ولم تجد أحدا يعطيك قرضا حسنا يجوز هو المستفتب يعمل ايه وقف عند شروط الجواب. لا! قال لك وانا سألت جاري وانا امشي في شارعة كده رفع يافتا قلت لك اقرضوني ما انا مش لها حد يبديني وانا فعلا مضطر عايز اجدد العربية وعايز اجدد البيت الناس بتدخل تبص على قدران الكلام ده مضطر مكسوس فدي عندي ضرورة لم يسأل طبعا عن الضرورة ولا شروط الضرورة على الكلام انا اذا كنت في مجتمع أعلم أنني إذا أبتيت فتوى بجواز شيء ما وهذا الجواز مقيد بشرط أو بشروط أنا عارف أنهم حيرموا الشروط في البحر ويقول لك المفتي قال جائز أنا أقول جائز بشروط أبو أخذ الشروط رمان البحر وبعد جائز لو انا اعرف ان المجتمع عايش فيها كذا لا يجوز ان افتها هذه الفتوى بالشروط اعفلها عليه. هو دبا اسمه الصدع بالحق. وانما وصف الحق بانه صدع. والصدع دي والشغل. كما قال تبارك وتعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه يدمغه يعني يجف يدمغه يفلغل الصيف وإذا فلق دماغ المرء لا يعيش فكذلك الحق قذير تحمل أسباب القوة في ذاتها لو اتجه لأي باطل مهما كان كبيرا فإنه لا يصيبه إلا في مقتدلا لكن من الذي يسدد القذيفة يد رخوة مرتعشة لا تصل القذيفة بالقوة المطلوبة الجرأة ليس معناها طيش إنما الجرأة مقرونة بشروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال العلماء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما تراعى فيه المصلحة فحيثما وجدت المصلحة فثم الأصل أن يزول المنكر وأن يخلفه ضده من المعروف ده الأصل فإن لم يخلفه ضده فتخفف المنكر بقدر إمكانك تمام؟ دي الدرجة التانية درجة الأولى أن يزول المنكر بالكلية ويخلفه المعروف الدرجة الثانية أن يزول المنكر بكل بل يزول أكثر وإن بقي شيء عجزت عنه افعل الدرجة الثالثة أن يزول المنكر ويخلفه منكر آخر لكنه أخفت لكنه أخذ كلاهما منكر بس هذا أطم من هذا فهذه محل اجتهاد أأنكر أم لا وهذه تحتاج إلى عادة عارف بالواقع وعارف بطبيعة المنكر الجديد الذي سيأتي مكان المنكر القديم وهل يكون مفاسده أعظم أم لا فإن استوت المفاسد اجتهد وترك المنكر على حاله فلعقاتل والنسح يغفو ضده ويشنه علي وبعدين في الآخر يأتي منكر مثله ممكن أتركه الدرجة الرابعة أن يزول المنكر ويأتي منكر أعظم منه الدرجة الأولى والثانية مشروع الثالثة محل اجتهاب الرابعة محرمة هذه حكم درجات الأربعة فأي جرأة لك في الصدع بالحفق ينبغي أن تنزلها على واحدة من هؤلاء الأربعة فإذا وجدت المصلحة فقفت واعلم أن الله ناصره شوف الثلاث كلمات دول. ولا يخافون في الله لومة لائم. ما هو القيد في هذا الكلام؟ القيد في الله. ولأن الجرأة في غير الله قد تكون حظ نفس أو بجاح، إنما تمدح الجرأة إذا كانت في الله. ولذلك يعان المرء، يعينه ربه ولا يَخَفُنَ فِي اللَّهِ لو مثلا زي المال مثلا المال فتنة كما قال صلى الله عليه وسلم إنما فتنة أمة المال متى يصير المال ممدوحا قال صلى الله عليه وسلم في حديث بن مسعود لا حسد إلا في ثنتين واحدة من التين دول. ورجل اتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. اذا القيد حتى يكون صاحب المال ممدوحا ان يهلك ماله انفاقا في الحق. وإلا فالجماعة اللهم اخدوا ملايين الهنوك بيطبع يتعش في سويسرا ويتغدى في باريس هأهل كماله نعم لكن ليس في الحق فهذا القيب مثل هذا القيب ولا يخافون في الله لو ماتا لاجب أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم ليوله الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل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 الذي لم تر البشرية له نظيرا منذ خلق الله الأرض وحتى وقت كلام هذا جيل تمكن أن يقوم وأن تكون له دولة وأن ترتعد فرائص كسرى وقيص منهم في ثلاث وعشرين سنة ثلاثة عشر عاماً كان بلاءً محضًا ليس فيه تمكين وثماني سنوات منذ غزوة بدر حتى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمان سنوات يعني هذا الجيل الفاضل أقتبس منه قبسات لأبين لك كيف صدعوا بالحق وصبروا عليه في مسند الإمام أحمد بسند حسن وهو في سيرة محمد بن إسحابق من حديث أم سلم رضي الله عنها وقد ذكرت قصة الهجرة الثانية إلى الحبشة وهو حديث طويل أجتزئ منه بمحل الشاهد لما هربوا إلى الحبشة أرسلت قريش رجلين من دهات العرب ومن أصحاب الحجج ومن أصحاب اللسان العالم وهما عبد الله بن أبي ربيع وعمر بن العاص رضي الله عنهما وكان إذ ذاك كافرين استخدمت فريش حيلة لا يكاد يفلت منها إلا من عصمه الله الهدايا اللي هي الرشو التي تسمى بغير اسمها حمل الرجلان هدايا كثير وعملوا خطة محكمة إيه هي قالوا لهم لا تذهبوا إلى النجاش مباشرة ولكن عليكم بالبطارق جماعة لما الحشي ادفعوا الى كل بطريق هدية تكسروا قلبه وتكسروا عينه وبالاسلوب بتاعكم المعروف قوي اللين اطلوبوا الولاد دول الذين خرجوا على العدالة وارهابيين وعيزهم وبعدين بعد ما يقتنع هؤلاء ادخلوا على النجاشي اعطوه هدية وحصل. اشتروا البطارقة واشتروا بإمامه وبعدين دخلوا على النجاشي أعطوه هدايا نفيس النجاش وحبه مسك مكة وجلود مكة الأدم وكان شيء نفيس جدا تحبه الملوك وتكلم بقى عمر بن العاص عبد الله بن أبي ربيع والولاد دول هربوا وخلفوا أعمامهم وخلفوا آباءهم وإحنا أدرى بيهم أنت متعرفش عنهم حاجة فيريد تسلم لنا الولاد إن جمع فعلا هم أولى بهم وأعلم بهم عينا وهم آباؤهم وأعمامهم قال النجاشي لا قوم نزلوا في جواري لا أسلمهم حتى أسمع كلامها قالت وما كان أفغض إلى النجاشي من أن يسمع كلاما وصل الرسول بتعال النجاشي إلى المسلمين تعال قالت فاجتمعنا ماذا نقول فأجمعوا أن نقول ما نعلمه وما علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم كائن في ذلك ما هو كائن يحصل لله يحصل أنا رجل جريم طوما طلعت من بيتي إلى أرض كلها تستوي عند استوي أي مكان طالما خرجت من بيتي الغربة اسمها غربة في مكان هي غربة ونحن ما خرجنا إلا لهذا الدين أن نحرفه لا فلما جاءوا نشرت بطارقة مصاحفهم مصاحف للكتب يعني للكاريس يعني, يعني وسألهم النجاش ما هذا الدين الذي فارقتم به دين قومكم ولم تدخلوا في دين ولا دين أحدك فقام جعفر بن أبي طالب رضي الله عن جعفر كأن ملكا كان ينطق بلسان قال أيها الملك كنا أهل جاهلية نعبد الأوثان ونأتي الفواحش ويأكل القوي منا الضعيف ونأكل مال اليتيم ونقذف المحصنة وسمى مناكير كثيرة فجاءنا رسول من أنفسنا نعرف صدقه وأمانته وعثاثه فدعانا إلى عبادة الله ولا نشرك به شيئا من عبادة الأوسان وأمرنا بصلة الأرحام وأن نسيء الجوار وأمرنا بالصلاة والزكاة وعدد له شرائع الإسلام فعدى علينا قومنا وقهروننا وظلمونا وأرادوا أن نرجع إلى عبادة الأوسان من عبادة ربنا فلما فعلوا ذلك خرجنا من ديارنا والتمسنا جوارك ورجونا أن لا نظلم عندك أيها الملك قال هل عندكم شيء مما جاء به عن الله فاستفتح جعفر بسورة مريم مسددتها إنما اختار سورة مريم لأسباب لنظمها ولمعناها سلوة الحزين سورة مريم وفيها ذكر عيسى عليه السلام وكلام عيسى أنه عبد فلما افتتح هذه السورة المباركة بك النجاشي حتى أخطل نحيته وبكت أساقفته حتى أخطلوا مصاحفه وقال وتناول تبنا من على الأرض هذا والذي جاء به موسى من مشكات واحدة ردوا عليهم هدايا وانطلقنا تقول مسلمة بخير حال قال عمر بن العاص والله لأخبرنه غدا بشيء أستأصل به شفته وأبيد بها قبر أبو. قال له عبد الله بن أبي ربيع لا تدع، فإنهم وإن خالفون لهم معنا أرحام قال سأخبره غدا أنهم يقولون في عيسى قولا عظيم وجاء عمر بن العاص من الغد وأخبر النجاشي قال أيها الملك إنهم يقولون في عيسى قولا عظيم فدعاه ماذا تقولون في عيسى قالت المسلمة فلما جاءنا رسول النجاشي ولم يقع بنا محنة مثلها خفيف ماذا سنقول له قالوا سنقول ما جاء به رسولنا من عند ربنا كائنا في ذلك ما هو كان فلما جاء قال ما تقولون في عيسى قالوا روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وهو عبد فتناول النجاشي تبنه من على الارض وقال والله ما عدا عيسى بن مريم هذه فتناخرت بطارقته زاب ما عجبوش الكلام قال والله وان خرط هو كذلك ثم قال للمسلمين اذهبوا فأنتم سيوم بارضه سيوم بلغة الحبشة اي انتم آمنون في أرضي من سبكم غرم ثم من سبكم غرم ثم من سبكم غرم دي نتيجة الصدع بالحق يداهن عليه انا ما خرجت الا بسبب هذا اضيعه كمان ابدله لا الغربة في الحبشة كالغربة في اي مكان. استبات على الشق لو ثبت المرء على الشق ايده الله وجعل له في قلوب الخصوم من الهيبة والحشمة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 كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد مسألة جرجة في الصدع بالحق في المجتمعات المخالفة تحتاج إلى رجل مؤيد موفق لا يرى إلا شيئا واحدا لو صرف بصره عنه ضعف عزم قلبه ألا وهو مرضاة ربه وانا اقلب نظري في هذه المعامل اعجبت كثيرا ولم يكن اعجاب وليد الساعة انما هو اعجاب قديم بموقف الامام احد رحمه الله كان قبل المحنة اماما في الحديث والفقه. وبعد المحنة صار إماما في الحديث والفقه والسن وليس كل عالم يوصف بأنه إمام في السن وإن كانوا جميعا أخيارا فضلاء لكن الوصف بالسنية تدل على أثر هذا العالم في إحيان السنة والوقوف عليها حتى صار علما عليها وصارت علما عليها على مناره ولقب جس صديقي الثاني كان الحارف ابن بيشش المعروف في المحاسب وكان له جوالات ويطرب بهم في الزهد والاخباد والتألوه يسأل لما لم ثقف مثلما وقف احمد فقال احمد وقف في مقام الانبياء لقد ايد الله عز وجبه المسلمين بأبي بكر يوم الرد وأيد المسلمين بأحمد يوم الفتن. عشان, عشان كده بيطلقوا على امام احمد الصديق, الصديق الثاني الصديق الاول ابو بكر الصديق الصديق الثاني لمن احمد. من الذي كان يقف في مقابل, مقابل احمد خصما المعتصص, المعتصص الخليفة شخصي المحنة في باوافر عهد المأمون والمأمون كان في مرض، فبعت بجيب احمد بن حمد من بغداد هو محمد بن نور كان شابا طالب علم النادة مع اخرين فمات المأمون واحمد في الطريق فرد الى برداد فلما ولي المعفصن وبدأ يد وده لأحمد بن ابي داود الافعى الوقتاء وبدأ يمتح العلماء في الافاق وفي, وفي بغداد طبعا العاصمة كان موجود علماء كبار كان على رسيل احد وبدأ يحصل مناظرات والكلام ذا الخليفة شخصيا استدعى احد وبدأ ابن ابي داود يناظر الامام طبعا طبع ابن ابي داود دا ما كنت شدده على امام احب ابن ابي داود القرآن مخلوق قال له ايش عشرة قال له القرآن قال له قال, قال, قال, قال قوله, تعالى قوله تعالى ان جعلناه قرآنا فهو, فهو كقوله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور جعل الظلمات والنور يعني خلق الظلمات والنور جعل له القرآن العربي خلقناه القرآن العربي فقال له أحمد فما تقول في قوله تعالى فجعلهم كعصم مأقول خلقه كعصم مأقول فأبلس وظهر عليه أحمد ظهورا راضحاً لكن معتصف ودي, ودي بطانة بسوء. السوء التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرسل الله نبياً ولا قليفة إلا جعل له بطانتي بطانة تحطه على الخير وبطانة تحطه على الشر لا تأكلوه خبالاً والمعصوم من عصم الله, الله. إيش, إيش إيش لإني قد لما يفلت من البطانة أحد إلا إذا كان ربنا, ربنا عصم يعني هو بنفسه إذا لو كان أزكى الناس وأفضل الناس وأشد الناس خراسة ممكن البطانة تضل أصلا مش عارف كل له مستسفى الزراعة وله الصناعة وله مستسفى التجارة ولا يعرف أعمال الاتصال ولا البتاع عايز النجالة قال لهم المأهمة لهم جمع المضلين إيه داروا بقى يتبرجوا الحاجة وزفطوها وتماما وأرقامه بماء النائزة وهو رجل عميش فكرة على البطيخ بمناسبة البطيخ يعني المسمون بتاعتنا ها ها فعرضوا لبيسدل وحيعرض ليه ايه اللي ما عشان يعرض بيه فطبعا بيسدل الناس خبراء وبعدين بيديد فيه الى آخر النبي صلى الله عليه وسلم قال ليه والمعصوه العصر زي ما ربنا عصم النجاشة من الفطان السيادة بعد ما اكلوه ها كلهم تكالبوا وتكالبوا على عصبة المسلمة الغريبة في بلاد الحالة يوم النجاش الموظ الذي افتت من اثر الملك واحد وعارف ان هو لو اثر حيفتد الملك التاع ومع ذلك يس دم عصوم بقى دم وقت ربنا عددت هداه عين عين على عينه، عين فالجماعة أبي داود والشد اللي حواليه مازك المعتصم مال الماغ وقالوا كذا الدنيا الضيئة والإسلام حيصدت لو الجماعة ظلوا على اعتقاد من القرآن كلام الله غير مخلوق الدنيا وكان يوما مشهودا يوم الاثنين، وكان إمام صائما ودعي لمناظرة مع ابن أبي داود فظهر عليه أحد لكن المواطنس مقتنع بكام ابن داود ومش عارف خلود على بس مقتنع. قال اجلدوه. جلدوه. طبعا. الجلدين بها لبتوع السلطان درعه ده. بيبقى شد. ها? ايده طارش. فيضرب لمنحه. الجلدين العيحل لهو. تعدى. يجي غير. يتكالم على الامام احمد اللي هو الوص الساعة كان رجل ضع وع قصير وكان ضعيف ظل اللي فيه المعتصم مش عارف يقدر ده ضربه هو نزل المعتصم بيد وجلد امامها شوف بقى الخليفه بنفسه ما يجي يضرب له عصايتين ولا تلاته شوف بقى العناوين الصناديد دول هيعملوا فيه اغمى عن الامام مرتين كتر الضرب كان صايد. بيستعد الصيام على المحنة. وين ما خطت شد شد قطع الله يده حد حد ما سوه ما. وبعدين هو طب سيبوه. اللي يخاطب طب يا احمد قل اففق قيدك بيدي. يلي يا امير المؤمنين كل شيء من كتاب الله عز وجل او سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اقول فيه. برضه مصادر اللي اللساسة ادمام احمد من الاسداد الارضية انه, أنه رأى قلوفة محابة طلب تبعين كلهم وقفينوا كل واحد معانا مدادة ينظرون ما يقول احمد فيكتبون يعني كلمة منه حفظ للخليه دول كلهم كله. لا لا, لا. كانت المساسة متعلقة بظلال العوام, العوام يجب, يجب على العالم أن يصدر ولا ويطرخص. يترخص جال عم, عم مداثنات ومدولات دخل عليه عبد ويدخل عليه خاله ويدخل عليه أي حاجة يقرعه ويعني لين شوي فعبد يقول له يا أحمد حجبك هذا الحلس المال برش والضرب والخليفة شخصيا والخليفة لما كانش يحب العزة من العزة بالداتة يسمي نفسها دول طيارة تطلع بصوكرة. اول ما تطلع تحتلق المجال الجوي للجارة اللي جامل انه ملوش مجال جو دولة 160 كيلو طول, كيلو عرض. طول 160 في 80 كيلو عارض طول فعار 160 في 80 اسمها دول طيارة العسكرية انا بتطلع بس عشان شمشنا بس اخد دخلكم على الجار وخور دول ايه ده ده المحاصر هو خصم لمنح فعبوا داخلوا يقولوا ياتني ده ده الخليفة دا والدنيا عليكم تتكلم اقول لأي كلمة اخرج قال يا عمي اني عرضت نفسي, نفسي على الصوت وعرضت نفسي على النار فوجدتني لا استحمل 28 شهر, شهر الامام احمد محبوس والمقيد في يده افرج محبوس ومتكد بس, بس فكوله يعني البتاع ده شويه عشان يقدر يطلع ايديه ورجليه يطوضى مثلاً أو حاجة, حاجة كده وبعد ما يطوضى ويصلي كأن يوم حافظ القيد في دوري، عشان, عشان بيسمع سلام الخليف، أمير المؤمنين، وإن جلس ظهرت واخذنا، ما يدرش شيخ، ما هي دي مراقبة؟ قال له حكتك وحوسد عليك القيد شوي، ها؟ تطوض طعمك خالو على التلفزيون نفسك القيد، مش مش بقى كاميرا ولا كل شيء يشمل علي سكير عشان شوف من أنت تفيد ولا لا؟ خلاص ده أمر الخليف تبيه نفسك لما تقول. رجل الدين الدب الدين الدب مش كل ما يتنفس شويه يطلع من الدين كله لا ده ده ولا يخافون بالله لو بدت عمل انه عطر مجالسنا الآن دي كده هذا بينا شوف, شوف مضى على وقت قراب 1300 سنة واسم حي يسير, يسير مسير الشمس في رابعنا انا هذا عليه و عليه وبنترقى على أكثر من ابائنا وامهاتنا لما يقول, يقول للرجل ايمان عام يصبر ويستعين بالله ولا يحول بصراه عن الغايه ودي, ودي مساله توفير من الله, من الله. سبحانه وتعالى السلف فيه, فيه نماذج كثيره خذه لهذا الاشراق من الجيل الاول الفريد اللي هو ماليش نظير الصحابه كانوا قوالين بالحق يعني, يعني شوف في الصحيحين الصحيح الصحيح الحديث رواه البصان قال ما يعلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على السمع, السمع والطاعه المنشط والمكره وان لا تنازع الامر اهله وان, وأن نقول الحق حيثما, حيثما كنا ولا نخاف في الله لومه لا دي بقى ايه لا نقيل ولا نستقي او من الاصان في صحيح, صحيح مسلم من حديث ابي قلامه الجعفي عبد الله بن زيد وهو من صغار, صغار التابعين ممن يروي عن انس مالك رضي الله عنه قال كنت في حلقة, حلقة بالشام ومعنا مسلم بن يسار, يسار فجاء ابو الاشعر الصنعاني صنعاتي مثلا الى صنعاء دمشق مش الى صنعاء اليمن في بلد قريب من دمشق صنعاء كان هو سكن فيه, فيه. وقال بعض العلماء بل هي صنعاء اليمن وطبعا لا اشكال يكون هو عصبص من صنعاء اليمن وبعدين لما هاجل الى الشبس استقر في صنعاء دمشق فقال الناب أبو الأشعر أبو الأشعر فجاء فجلس فقال له أبو قلابا يا أبو الأشعر قص على أخينا مسلم بن يسار حديث عبادة بن الصامت. قال, قال نعم. حدثنا عبادة بن الصامت قال كنا في غزوة. و... والامير الغزوة كان معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. وغنمنا غنائم كثير. وكان من ضمن الغنائم أوان من الجثث. فبدأ الناس بيعوا الفطرة بالفطرة والذهب بالذهب والكلام فعباد أول ما شف الكلام قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذهب بالذهب والفضة بالفضل والشعير بالشعير والفر بالبر والدمر بالدم والملح بالملح إلا سوايا بسواء عينا بعين فمن زادا أو زادا فقد أرباء هم <تصفيق> الناس يركع لي الحاجتات معه يا رضي الله عنه عرف يسأل هذه فقاطف الناس خطيبا قال أيها الناس ما باب أقوام يحيثون بأحاديث لا تعرفها إنا صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدناه فما سمعنا منه مثلها فقاطعوا بابا فقص الحديث مرة أخرى تمام. تمام. قال والله, والله لاحدثا بما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الراغب معاوين والله ما يسرني أن أصحابكم ليله سوداء سوداء على اظلمها ويخالف من عنده نص المساله خلاف عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان معلم ابي سفيان رضي الله عنهما كان واليا على الشام قبل عمر وحصل برضو حاجة زي كده. دهب بالدهب والذب والفضة والكلام اول معواج ابن الصامت وكان عايش في الشام هناك عرف الكلام ده هو انكر عليه اما يا رضي الله عنه قال له يبا ارى بذلك بأس فقال عبادة ابن الصامت لمعاوية النبي سفيان. تحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني برأيك والله لا ساكنك في ارض انت فيه خد خدفع بعزازك وطرع من الشام على المدينة يحمله, يحمله ليل ويضعه نهار بحث ماصر المدينة في سطف الفجد عورب الحطاب رضي الله عنه داخل المسجد لا عباد قال ما جاء بك يا ابا محمد وعارف رب الشام قال له الارض كيت وكيت قال له قبح الله ارضا لست فيها وامثارك ارجع الى معاوية فأخبره فإن, فإن الأمر على ما قلت ثم كتب لمعاوية لا, لا أمرت لك على عبا ناس جراء خافتك مسألة سفل البلد هي, هي الشام المدينة, المدينة الشرع لجنبنا الشام المدينة لسفلها ثلاثة ربع شهود لكن لكنه استعظم أن يخالق رسول الله صلى الله, الله عليه وسلم ولم يصده له ان معاوية كان امير الشام سبب لذلك ظل اعزت في ايام عثمالك العفار كان بنو من ذر كلام فيعني منع ذر من الافتار بيض الدارمي وغيره ان في ايام, أيام الحج كان أبو ذر عند الجمعة, الجمعة الوسط ونزل كثير حولك لا يستفدونه فجال واحد من الشرطة فقال لها اولا تنهى عن ذلك؟ لكن انت الناس لم يحاوليه بتوعد كفتيهم والكلام قال له ايه? قال له, إيه؟ قال له والله لو ضعه الصمصامة على هذه الصمصامة السكينة على هذه وشري القفاة على ان لا انفذ حديثة سمعتوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد أن تطعوها بوضعها لفعلت. لو إذا تقول أردت مع أبدي لن أرددها فيها. الجملة دي تكلف في صاحبها الكثير. بتبقى, بتبقى فيه معوقات. بتبقى فيه فراغ. ضعيف. أين تأكل وتشرب, وتشرب وتمر في عين العاء؟ تيجي تعب جدا يشتدك لتحت. عشان, عشان كده بنقول لطالب العلم اللي هو ما لم يتزوج ينبغي عليك ان تختار رفيقة دربك بعنايه حتى لا تكون حجر عثر في سبيل قول الحق وإلا المساله الآخر ممكن تم يحصل الاتصال يحصل زي ما مثلا ما حصل على قناه الوسط الصفار شيخنا محمد برضو في انتخلص القرآن والحدوتة دي وتقول اللي كان القرآن مخلوق يبهلها ويعيش من مع واللي يقوله القرآن كلام الله غير مخلوق يقطع واتبه من بيت المال عبر المسل استصار الإمام الربان شيخ الإسلام كان يعول أربعين إنسان وكان الواتب بتاعه من بيت المال ألف دلها فكان الوالي بعد بعد قال له امتحف عفاه شوفها يقول ليه. ليه لين انهار رأس العلماء في البلد وتنفيه فإذا وقع الوقت خرص فقال له الامير بعدني رجع امتحك اسألك ما تقول في القرآن ام أغسل أغسل قال الرسول بتاع الامير ايه قال له ما تقول انت في كل هو الله احف ام اخلوق قال له دعنا من هذا ايش دعنا ما تقوله في ها خسامه لولد بتاع التحني قال له هو كده امر جه كده ومطلوب جوابك هتقول ايه قال القرآن كلام الله غير مخلوق قال له تعرف الجرعه بتاعتك دي انت بتكسب راتب ما فيش ما فلوس, فلوس, يعني. فلوس, فلوس يعني قال له هو في السماء رزقكم وما ما توعدون طبعا الراجل كتب التقرير المشترك المدينة وقطع راسب عفان لولا ان هذه الحكاة صحيحة لا خلني بعض شك في صحاها بسبب في نهاية النهاية. لما دخل عفان دخل على النسواة والعيادان قلت ايه او عد كده ولا كده فقال لهم اقول كذا وكذا بعد الموح وحارفوا من الواشرق من الوالكتنا بداية والكلام بالليل يعني عشقين نص الليل الليل اللي فرق البلد مين؟ طبعا لأ واحد زياد زياد ببعززي هدوه مبقى أعلم قالوا أنت عفا قال نعم قال هذه صرات بألف درهم ولا في كل شهر اللي سلوه ولا يعلم عفا من هو لا يعلم عفا من هو بتفكر الحكاية حصلت للمحمدين محمدين الاربع محمد بن سحاق الفزين محمد بن نصر المروزي محمد ابن جرير الطبري محمد ابن هارون الويان صاحب المسوس المحمدون الاربع كانوا بطبرة وبعدين نفذت النفقة وحلت لهم الميتة فأنا بعضهم طيب, طيب وحيهم وحي بالنيابة من إيش حمود وقع الدور على مين أو الأورا وقعد على ابن خزين الذي يلقب بإيمان الأئمة شوف لما تمشي مش تبكين أقول لك قال إمام الأئمة حتى فلإيمان الأئمة هو ابن خزين قال لهم طيب, طيب. أمده لصلى وكعدين استخير وأده الله أولا لأكد الأسباب مش الاسباب بتطلع تشحت على طول في اسباب اقوى من كده وهو الدعاء والصلاة استعينوا بالصبر والصلاة دخل ابن خزيمه صلى ركعتين ما خدتش لسه ما سلمش وايده بالذي يطى فتح الفاز لا مشاعر قلبات بتاع الكلام ده ووجد خصيه السلطان خصية السلطان, خصية السلطان اللي هو الوال ابن مش راجل يعني خنس خرق كانوا زمان خصيان والكلام كان سلم منتشر فالوكيل أو بقى بتاع السلطان مندوب قال دو. فين محمد, محمد بن سحاك بن خزينة خلص. قال له قال رمله صور فين محمد بن مص فين محمد, محمد بن جرير فين محمد بن هارون وكل واحد يرمله صور, صور. وده احجاب صحيحة برد قالوا له الناعة ده والليل ايه اللي حدودة بقى قال إن السلطان بينما هو نائم إذ جاءه جائن في منام فقال له إن المحامد جياع المحامد ميت ده أربعة فعلى طول انتبه كده وأمد بصرح هو وجده على المسلم إن المحامد جياع فالجميع يقولون عفا قدت للذائر كده بس, بس جلتوا بعز ما من, من دابت إلا هو آخر بناصل ده إن ربي على صراط المستقيم فطالب العلم اختار كنتش كنت أي واحد يقضي اقتراض نفيس فاتبقاش حجر عصرف سكتك أبدا بأي, بأي وجه من الوجوه, من الوجوه. تسيب وتفرغ لدعوته وتكون مصدر قوة إن أداة تكون لا سيما لا إذا كان هذا الرجل يضع على ثابتها شكراً نصيح سيطلبة العلم إنهما يعملوا بالسياسات حتى إيه ذا يأتيها أسئاب الضعف من داخل الدار العالم يا يقدم مصلحة, مصلحة الدعوة على مصالح الشخصية لا, لا تأكلوا بدين أسوأ الناس من مآكل ما دنياه, دنياه بدين كما, كما قال الطائر نرقيع دنيانا بتمزيق ديننا. ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقيع؟ لترى، لا, لا هو يقدم دينه وربنا خير من لمن تحت الأرض لحماه. يعني, يعني علي بن الجدع أحد مشايخ بخاري أحد الأئمة الكبار ثقة ثب، ابن سليمان بيحكي حكاية رواها خطيب. البغداري في تاريخ بغداد قال لك أراد المأمون أن يشتري ذهب المأمون تبقى يطلع من خليفة المؤمنين عنده كم مليار أتعدك عايز يشتري ذهب ونودي في بغداد أو نودي في مر المكان الذي كان المأمون فيه أن المأمون يريد, يريد أن يشتري ذهب من من حيروح يبيع المأمون بقى القطط, القطط السماء. السماء مش كده? يعني, يعني يروحش يروح واحد عنده مثلا تلتمائة كيلو يبيع للمأمون ها? تلتمائة كيلو زي ايه? كم غوشه? تا. تا. لا لازم يكون شوف كبير للمامو. يو يطفل على المأمون عشان يبيعه عنده في التشكيلات واللي المأمون نفسه فيه واللي ما يجدرش على بابه دخل وسطهم كده العالم السبب علي بن الجعب كان عنده باترينة كده جانب قطة السمنة المهم دخلوا على المأمون سلموا عليه وعلي. المأمون حبي اغضي حاجة حبي كده برضه وابتع خرق ودخل قاموا كلهم العيمين الا علي بن الجعب مربش فقال له المأمون وغضي طبيع. لما لم يقوم الشيخ فقال اجلالة, أجلالة شو ما يعني ما بقول لك الجرجو مش معناه طيش قال له ايه؟ قال ان امير المؤمنين أن, ان يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم اشواه أشو مثلا جاي من يومين ثلاثة كانت عنده مشكلة, مشكلة مدوية وبعدين قال لي ام عايز اتحل هذا؟ قلت له حبا وكرارك انت العرف ان انت عفد لا تملك من امر نفسك شيء شاجع ولا نحل ولا نربط ربنا ماشي, ماشي يا سيدي ما, ما انا عارف اني ابقى ولا اربط والدكتور زيطه مش هيخف ما انا عارف ها لا تشوف يولا نبدا ولا نربط ما هي كده ها اشوف التاني بقى انا عايش على الظن انا بجد ولا خالص شوف بقول فقوله أجلد أمير المؤمنين أن يخالف رسول الله قال له وماذا قال حدثنا مبارك بن فضالة عن الحسن البصري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يتمثل الرجال له قياما فليتبوع لقعده من النار طلب الحديث الحديث بإيه مرسل يعني حسر البصر لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تقول سمع, سمع الكلام ده أطرق حب حب وش حب حب في, في الأرض وفي ضي تساكت كده وقال لا ينبغي أن نشتري إلا من هذا الشيخ والأط رعه فيه شوف في النفاعة صصف في علي بن الجعب, الجعب. قول الله عز وجل وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَةً وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْدَسَ فباع علي بن الجعب في هذا اليوم بثلاثين ألف ذرد لأحمد ابن المعذف أحد العلماء المالكين من عياء المالكين توفر تقريباً في حدود سنة 230-140 في الحدود الثلية. فالمهم المتوكل, المتوكل امير المؤمنين مبنى اللي هو جاء بعد الواد هو المأمون كتلمحنة في خلف القرآن في العصر استستحالت في عصر المعنص وظلت مستبخلة في عصر الواد فبعدما مات الواد جاء, جاء المتوكل, المتوكل فأخرس هؤلاء المعتزلة والجهمية ورابع منار السنة ورابع لمن أحد المهمة عشان كده المتوكل يقال عن عنه أنه مش السنة هل مهمة؟ أحمد بن المعادل جالس المدينة المتوكل دخل فقال <تصفيق> لحبيد الله الوزير بالدعو هذا الرجل لا يرى بيعاته دخالك منشق ما أمليش ليه؟ قال كلا يا أمير المؤمنين الرجل دار من كويس، بس سمعت إيه قال في بصره سوء أم أحبث ألوه؟ أن يتقل داها ولا تكذب أنا شايش كويس قال ما قمت للحديث الذي أأثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له المتوكل وما هو أن اللي لفاته؟ من سره أن تمثل رجال له قيام فليتباوأ مقاعده من النار فأدناه المتوكل وأجلزه بجانبه على السرير. أحد ابن المعزل ده حد يعرفه الأمة دي والله أهو زي أحد ابن المعزل كده ملايين أصحاب الفضل أصحاب الديانة أمنا مليانة بالقطاع والله لو أحد ابن المعزل دهوت موجود عند عدن إسرائيل اللي اتخذوه حصر ويشه الجزء بتاعه على الكفر يعني, يعني شوف بيحكي أحد المعادمة تحكيه طريفا بول مرة كان عندي الماجي الشون عبدالعزيز ابن أبي سلا وبعدين واحد قال له, قال له, قال له يا أبا فروان لقد قضيت عجيبة من الأعاجين قال له أبا ماجيب السكة طلع على واحد قال له اخذوا قال له عريان قال نعم ولو كنت, كنت أعلم أن أحداً يرى ما هم المسل في السلسل ما قلت لك ذلك قال لي طيب بستان بتاعي هو أدخل بس ورا الحيطة أخلع ورملك الهدو. الهدوء قال له لا, لا. تدخل تجيب للموارد الغفظ وكذلك لا لا فأقسم له بالعيمان الغضار أنه سيوفي قال لا تحلف للص بس هذا شي حدث ها قال لي طيب يعني تأخذ حت حت حت مش لاش تأخذ هنون كلها فأطرق اللص وقال تدبرت, تدبرت اخباراً النصوص من ايام رسول الله صلى الله, صل الله عليه وسلم جبال شبال الورع ها فلم ارى لصا اخذ شيئا نسازي واخشى افتدالي ها شوف دلي بيحكي لنا الحجال بقى, بقى احمد احمد, أحمد, أحمد المعادل اللي قال ايه شوف بقى لص بوجه دادة يعني المنهام اللبي مفيش لص بكل كاش ها فشوف, فشوف يعني احمد المعادل دادة ما كنتموك الرئاسة تطير تطير في الكلمة اللي قالها دادة لو انه عند مين عند المتوكب يعني يأمن سورة غضبه ويعلم انه اذا ذكر بالله ذاته ما بقى اشفاسق تذكر بالله بيه ما يسمعش عاك بل يذكره بالله يزداد شصا وإذا قيل له اتق الله أقذ ذه العزة بالإذن حجر حجر يستقر مع علوم الأخبار في الافترى والأجل والكلام بيذكر بالله مره واحد من الناس الحجاج بالله ملاهوش قال هده فلما أخذوا على قوم هدهول الدار بتاعة اسم كيف اسم كاذا بيغضوا من بيت المدروس اشتبوا عليه تمام حطوه في السوداء ممنوع الرساله هيتحبس قالوا يا جماعه مظلوم انا ماليش علاقه اخويا حطوه طب خلونا اكلم الامين طيب الامين معدي الحجاج يا ايوه يا امين قال له عايز ايه قال له اخي لم تجرقمتم علي حلق حل على اسمي منع عقاي هدم وانا اسلم فقال رب الحجاج هيهات اهل عجرة اه سمعت قول القائل جاليك من يجني عليك وربما تعب الصحاح مبارك الجرب ولرب مأخوذ بذنب عشرة ونجد مقارب صاحب الذنب تعوشك عليك <تصفيق> يا ايها الامير لكني سمعت الله يقول غير ذلك قال وماذا, وماذا قال الله؟ مره. قال قالوا يا أيها العزيز <تصفيق> إن له أبا شيخا كبيرا فخذ حسنا مكان إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا <تصفيق> متاعنا عنده إنا إذا لظالم يبقى أنه مبيحة ولا لا أنه يبيح أنه شخص ظالمه وأترح في ستين ده وأنا سأسعادتك بيني إلا وأخذ حظي منا يلطيرنا لا لا حسن, حسن التخلص والحيل, والحيل. عشان, عشان كده بنقول الجرجر مش غشش ولا طريق. طيش احيانا أحيان تسكت ويكون هذا هو الجرجر حيانا تسكت اصلحة تخفضي دار الجماعة متهورين يقول لكم مداهن مناهن بعضين حاجة, حاجة اول ما سمع كمتين دول قال عليا بيزيزنا بمسك اللي هو قائد, قائد الشرطة يعني قال افكك لهذا عن اسمه ومر له بعضا وكن له دار ومر مناديا ينادي ان صدق الله وكذب لما تباك واحد عنده دين برضو ارضية دينية ممكن يعني اذا ذكرته بالله ذات فأحد ابن المعاذى الدول ده, ده يقول له لك انه, إنه يكتب ما في بصل يسوع ليه ما خليش قول, قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا سفيد تولي كان هربان من خليفة والخليفة بعد جواسيس ملهمش آخر عشان يقبضوا على سفيد ثابت عشان يحطوا في السجن لا لا, لا علشان, علشان نفسه في سوفيان يبقى جمب يستفتف حاجة يستشرف حاجة, يستشرف حاجة, حاجة فشوف بعدين الشرطة كلها يقبضوا عليه علشان يبقى جمب الخليفة سوفيان يا خايف على نفسه عارف, عارف ان هو اذا اقترب من السلطان اكله شربه خده في الحشية يشوف مخالفة قلبه ما يضرش يوم هيقول له ايه نحن لسه نقلل خروف مع بعض نحن لسه نسفرين بره مع بعض ده لسه نميل صرز الدنميل. ها فيقول قلبه يا هربار على نفسه فاذاك لو روح من قارب الفتنة لم يأمن السلام رحش رحش عند الفتن وتقول انا جادا. انا لا. من استجرق الفتن وقع فيه. فيه. الاسلام يقول الحديث الصحيح في الخاري مسلم ان يكون خير مال المسلم غنمات. في ايام الفتن يعني يفر بها في الجبال. يلتمس مواضع الخطر. يفر بدينه من الفتن. فسفيقها على نفسه. ان الخليفه حيد عشان يجيبه في الآخر قبضوا عليه وكان الكلام ده في الحج والحج طبعا انت عارف برده يقدر يجيب اصله أصل لازم يقف المناسك عارف عرفه نفسه هيسيف عرفه ويروح مكه ما, ما هو لازم يكون في عرفه مش زي الراجل اللي بيقول لواحد ايه قول له الحجر ده اللي لمسته ولا عرفه انت عايز تاخد الحجر بالحظ قال له قال له يوم عرفه مش مش اي حد خالص ها؟ خد اشجر بالحظة هيصين عربة من حج عربة فده من حاج, حاج لو عادين يمضوا على حج بابا غير لما يكون في الدنيا الوسط، المهم ابضوا عليه داخل على الخليفة طبعا الخيمة بتاع الخليفة بقى حاجة اوبهبة السجاجين والبتاة ومش عارفين والمشاعر فسفان الثور أول مندخل الخليفة واللوي الحمد لله الذي جعل بك شخيفا فرحان اللوي فجعل فان يصفق يصف ما هذا ما ما إيه اللي تفيده؟ فقالوا إيه؟ أتريدون أن أكون مثلك متقشف كل ربع في اليوم ولبس الرمطان؟ قال لا فوق ما عنا فيه ودون ما عند فيه. لقد حج عمر رضي الله عنه، فسال خازنه كذا في الحج. قال بعد عشرة قال لقد أسرت، وإني أرى أمور لا تطيقها الجبال بس فين يقول؟ قال طب قل له قل له صرفنا الكلام. قالوا بعد عشرة ذهان نحنا الزبناو. وأنا شايف مافس وشايف خيام وشايف عارف في الكلمة. فيمكن السياحة. ويقول الشه. وعلماء وآخرون. كان لهم وجهة وظهر مخالف انك لازم افضل جمب افضل جمب يقول له القرآن والسنة واحبه على البر والخير وانا لو مشيت وانت مشيت وانا مشي حال البطالون والجمع المنتفعون والمنافقون وهم بدأتون حواليه. كان الاوزاع بجانب الخليفة. وكان كريك ابن اهلس بجانب الخليفة. وكان الشافعي يظهر على الخليفة. انا حيث على الهاتف. اقتربش منه. واذا اجبرت, أجبرت على الدخول اقول, أقول الحق ما بتنسش ولا غير ابدا اه لكن اذا جيت اقول الحق يبقى العلماء مخلصون هم الذين كانوا يضعون الدين, الدين فوق, فوق كل اعتبار ما, ما هو السبب ان ابن ادم يغير كلام المعروف عنه ليه لاجر من اغير انا اقول كلمتي واقول حق منتهد ادب ومنتهد اخلاق وبلا اساءه لازم اقول الحقي اتسمع مني خير وبركه ما اتسمعش منه شاب عني يرفعوني لورا اسيب المنصه ما انت حدش يجي لو ده ما ده غيرك ما وصلت الي بس الواحد جيت لي الحسنة الحسنه التي ساء ظنها بعلمي دي صرله والناس بقت بتلتهم العلماء انهم ادونسوا بنفسهم بيعملوا حفله فضلات تاه في الرجلين وأي, واي فساد اذا لا يصلحه الا اذا صنع رجال علم رجال العلم يا ملح البلد من, من, من, من يصلح المنشه اذا بالوفاس فلسان, فلسان يقطع على الحرف ولا ازال الكرم مش معنى الوقوف على الحق ابا غشيه ابا الفوغ سيئ ابقى جريب في غير مكان, مكان الجرعالات بمتهى الادب والاخلاق قوة واثوت ياشوف ابن حز يعجبني لي ابيناه في الجرع وكان قلبه, قلبه قلب اسس ابن حزة ولنا, ولنا طبعا على ابن حزة واخذات فيما تعلم بباب الاعتقاد لم يكن ابن حزة سلفي, سلفي انما كان بكل اسس جهنيه, جهنية, جهنية صاحب, صاحب محلو والتمسك شب الآثار والأحاديث إلى الدرجة التي يعني قارع علماء المداهب وسرسفها هاراءها بمساس التمسك بالسود وكان مدى <السجن> <السجن> لم يظن على مدى القرون الثلاثة هو في مبنى <الاتقال> وكان, وكان كما قلت جريه يقادل عن رأيه ومبدأه يقول وكان, وكان شاعرا صاحب, صاحب قلم سيئا وكان, وكان مطبوعا على الشعر على لا متكلفا يقول, يقول قالوا تجمل فإن, فإن الناس قد كسرت أقوالهم وأقاويل الورى محل فقلت لهم هل عيبهم لي غير أني لا, لا أقول الرأي إذ في رأيهم فننوا غبيا وخساس وأنني ملعب بالنص لست إلى سواه أنه ولا في نصره أهل يا برد ذا القول في قلبي وفي كفه ويا سروري به لو أنهم فطنوا دعهم يعطوا على صم حفى كفه من مات من قالدي عذي له كفه خلوهم يموت هو, هو بيعي علي إيه؟ إننا إن متمسك بالسنة متمسك بالآثار متمسك بالكامل السنة ده أنا مسؤول خالص بالعملية دي. وهم حين من المسالات يموتوا, يموتوا والكفر على حساسات صاصعوا جرجعوا وأبيضوا في التفجع من أهل الباية اللي وراعهم فيها الشمس في جو العلوب ونيراته لكن لا عيب أنه مطمعي الضرب لأخذ القصيدة بتاعته إن شاء الله سنستأنف الدروس من يوم الاثنين القادم, القادم بإذن الله تعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب الله وأخيرا تقبلوا تحيات إخوانكم بدار المنار للإنتاج الإسلامي والتوزيع سائلين الله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا أخي الكريم لا تنسنا بدعوة طيبة بظهر الغيب ليقول لك الملك ولك بمثلها ونوصيك بالاستماع إلى هذه السلسلتين القادمتين بعد هذه السلسلة على الترتيب الولاء والبراء الرجل الأمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته